الله عز وجل إليم رحمة ما ضل من تمعت قطاك قطاك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين فرض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اتبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال فيما رواه البخاري في صحيحه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن اختفى اثره واتبع هداه الى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله إخوة الكرام في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء تعال اولا لنبين معنى كلمة الاستئذان ثم من بعدها نبين مناسبه الحديث لكتاب الاستئذان العلماء الكرام يقولون الاستئذان فيه معنى العلم والاعلام والسين والتاء تفيد الطلب عندما آتيك في محلك وأطلب الإذن بالدخول أو بالكلام طلب الإذن إعلام إعلام للمستأذن منه أو عليه والإعلام علم وكذلك طلب الإذن نداء ومناشدة إذن كلمة استئذام تشمل هذا كله في اللغة تشمل العلم والإعلام والنداء والمناشد أما في اصطلاح العلماء يقولون الاستئذام هو طلب فعل المحظور على وجه المشروع طيب تعالى لنبين عن إيه الكلام دي. لو نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى لو وجدنا قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا هذه الآية جاءت بعد ذكر آيات الزنا والقذف والملاعنة سورة صدرت بأحوال الزنا الله وإياكم المسلمين ثم بأحوال القذف ثم بحكم الملاعنة ثم بالإثم ثم ثلاثه هذه الايه هذه الآيات لنستفيد أو لتبين أن الايه هذه جاءت في سياق الأدب الزنا والقذف والملاعنه والإفك والبهتان وقول الزور إلى آخره والفعل المشين كل هذه أشياء محظوره لها أسباب مثال سبب الزنا من أسبابه النظر ومن أسبابه كشف السوءات ومن أسبابه الاختلاط طيب أنا عندما استاذن أطلب فعل مباح أو فعل محظور فتقول لي مباح في ايه ومحظور في فيه لو مباح مش حسن يا جماعة لو أن الأمر مباح ما استأذنت كان ما دمت أستأذن إذن أنا أطلب فعل محظور أطلب الدخول الدخول مباح لي أو محظور علي محظور علي فهو طلب فعل محظور على وجه مشروع أنا بأطلب دخول البيت لكن أدخل البيت دخولا شرعيا الدخول الشرعي أن اطرق الباب ثم أبدأ باداب الاستئذان التي سنقول فيها ثم من بعدها ان اذن لي في الدخول سيأذن لي بعد أن يغطي عني عورات بيته يبقى أنا أطلب فعل محظور، ها؟ على إيه؟ على وجه مشروع. يبقى إذن الاستئذان طلب فعل محظور على إيه؟ على وجه المشروع طيب ده حرف. كذلك العلماء يقولون الاستئذان التماس الإذ تأدبا بأذى الشرع. التماس الإذن تأدبا بأدب الشرع هذا يصح أن يكون اصطلاحا للاستئذان وما سبق يصح لكن ما سبق فيه وجاه فيه إيه فيه وجاه والاستئذان أدب من يتأدب به يرفع به يرفع به ترى كان الناس قبل علمهم بالشرع على عشوائيه وثزاجة في السلوك ما منا إلا ويحب إذا دخل بيته أن يصيب من الراحة حسب استطاعته أنا أرى راحتي في لبس ثياب معينة وأنت ترى راحتك أن تجلس بثياب معينة او على صفة معينة وكيفية معينة وترى الداخلين للبيوت بدون ادب اذا ما دخل اما ان يخرق شعوري واما ان يجرح شعوره هو لو دخل وانا جالس بصفة معينة قد يخجل ويتسبب عرقا ويشعر بالحرج وقد اشعر انا بهذا الشعور لذلك من الأدب الاستئذان حتى أغير من هيئتي وكذلك حتى لا أري غير سوءتي لذلك من يتادب بأدب الاستئذان يرفع يرفع عند الناس وكذلك يرفع عند رب الناس سبحانه وتعالى طيب الاستئذان ادابه أول ادب بنسأذن السلام السلام بأول آن. تقول السلام عليكم. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ونحن أمرنا من قبل الشر بافشائه. وافشاء السلام سنة. ورده واد ومن تخلق باسم الله السلام سلم في قلبه وسلمت جوارحه وسلمت جوارحه اذا سلم قلبه يسلم من ماذا يسلم من امراضه امراض القلوب الحقد والحسد الى اخره طيب وتسلم الجوارح من فعل الحرام وإذا سلمت في قلبي، وسلمت جوارحي لسلامة قلبي، سلم من أذايا الناس قاطبة، سلم المسلم وغير المسلم من لساني. وإذا ما كنت مسالما، فمسالمتي أول ما تكون لمن يعتقد اعتقادي ومن مسالمة له دفع الاذى عنه لذلك السلام أول شيء السلام السلام عليكم الأدب الثاني عدم الوقوف في اتجاه فتح الباب يعني عدم مقابلة الباب إما أن يقف يمينا وإما أن يقف يسارا لماذا لأن الوقوف في مقاضية الباب مباشرة فلربما فتح الباب فانكشف من البيت عورة والعورات كثيرة عندنا عورة طعام عندنا عورة لباس عندنا عورة أبداء عورات كثيرة أنا لا أحب أن أريك ما أنا عليه في بيتي فلربما أظهرت لك خلقا معينا وأريد منك ان تبقى على هذا في ظن كبير مثال يعني انا فقير الحال فقير الحال طعامي طعام الفقير لكني عندما قلبي معك اريك من نفس الغنى اريك من نفس الغنى دون ما كذب اريك من نفس الغنى بحسن هيئتي وحسن تصرفاتي فذا ربما اطرفت علي الباب وفتحت الباب فوقعت عيناك على طعام هو ليس من طعام الأغنياء ولا المتوسطين إنه من طعام الفقراء لهذا يعني كشفت سوءه من سوءتي أم لا يبدو الطعام سوء الطعام سوء وربما كان الطعام طعاما جيدا وليس عند ما يكفيك كضيف فلو أنك عند الفتح قابلت الباب وقعت عينك على الطعام فلربما إذا استضفتك ولم آتيك منه تغضب وتقول ترى فلانا كان عنده كذا ومن عني منه إذن ومن ثم الطعام عور هذا في الطعام وكذلك في اللباس أنا جالس في البيت متخفف تراني في الشارع أو في المسجد بالهندام هكذا في البيت يا سيدي جالس مع بيتي لابس تشير في الجصيش تشير في فوق ولا تحت تشير... مالده اسمه ايه لا لا اللي اليمب كده لا لا لا لا لا في اسمه ثاني كده لا لا لا لا اشوفت الرجل فقيه هو فقيه هو. فخيه الموضة اسمه برموضة مر... بر... اسمع برموضة اوكي ايه اسمع برموضة لابس برموضة وبعد مع البيت يعني ايه متخفف شوية يعني عايزة وراها بقدر انا نمسي يعني تمام لابس لهو مش اوكي لو جاعد طبعا هذه هيئة الشيخ هيئة غير محمودة في الشارع طيب لما تدخل بدون سلام والمقابل كده نقوم تراني بيستيبه ده تطعب الشيخ ده جال المشايخ جاء بيحرموا على الناس ولبسلي على الموضة تمام يبقى هذه عوره لا أحب أن تراني عليها وأنا وضع تخففت زوجتي أو بناتي جالسة معايا ويعني تريد, تريد أن تلفتني إليها حتى لا أنظر إلى غيرها وعملني المستحيل فإذا المقابلة فيها حرج لمن؟ فيها حرج لإيه؟ للطرفين حرج لصاحب الدار وحرج لمن؟ للمستأذن. يبقى, يبقى إذن السلام ثم الوقوف عن يمين أو عن شمال ثم طلب الإذن بالطرق لو طرقت الاول ما في ما، مرة اثنين ثلاثة الاستئدان ثلاثة ثم بعد ذلك اتعرف نفسك مين من بالباب ما تقولش انا انت مين يقولك انا يعني انت مين يقولك انا يا عم نفسك انت مين يقول لك أنا. اسمه انا انا ابن مين أنا انا ابن انت طيب يبقى اذا التعريف يعرف نفسه يقول انا فلان يبقى تعريف النفس هذا في فوائد يعني قد يكون عندي شعور معين من فلان لا اريد ان اضيفه لامر ما لما تقول لي انا فوات وخبرنا بنفسك يبقى انا علمت انك لست بالذي اقصده يقوم اخرج ليك ببشاشه والرسول عليه الصلاه والسلام طرق عليه الباب يوما جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه فقال من بالباب قال انا من بالباب قال انا فخرج النبي صلوات ربي والسليمات عليه مغضبا وقال انا انا عرف نفسك ان بدا لي ان افتح لك وان ادى لك فعلت وان بدا لي غير ذلك فعلت كذلك ما اريده تعرف لي من انت الامر الرابع وهو مهم جدا ان تلتمس العذر لصاحب الدار ان لم يقبلك في بيته امثله من واقع الناس وقال طيب الباب في وقت متأخر يعني لم يتخير وقتا مناسبا قبط على الباب وبعد ال... ال... ال... ال... الإنسان اللي هو قدم في... قدم لأجله ممكن نبدأ عريس يا سيدي مش ممكن عريس كم خبط على الباب كده فطبعا عندها وقت غير مناسب لاي راجل فرح النهارده ولا ولا امبارح طب بتخرب الوقت وهو اصبح متحرج اللي في الداخل يمكن حكايه كانت نايمه ووقفت دلوقتي تمام طيب مين انا فلان طب والله فلان معلش يعني بارك الله فيك اعذرني لان أستطيع ان اضيفك اليوم لامر انت مش لازم يكون كده يا سيد امر ثاني جالس عند بضيف اخر وانا لا اريدك ان تراه مش لازم كده انا مشغول في شغله معينه مش لازم ده كله انا وامراتي بينا خلاف في مساله مش لازم ده كله انا ومراتي جالسين جلسه بنعاتب بعضنا في شيء من الاشياء لا اريدك ان, إيه أن تجلس واعطل نفسي عنك فتظن بي ظنا سيئا بيقول لك يا فلان اعذرني الله فيك مش حد يدبك النهارده يبقى من أدب الاستئذان أن تلتمس العذر له إن قال لك ارجع ما تغضبش وتذهب وتشتكيه وبعدها تعمل له جلسة عربي ويجيب له أنطريه ويجيب له صالون ويغلطوه لا إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أنا ذكرت لك صورا عديده لأن هذه أحوال الناس. هذه احوال الناس يقول انا استاذنت فلقت الباب ثم سلمت ثم وقفت خارج لطاق حركة الباب اما يمين واما شمال ثم عرفت نفسي ثم بعد ذلك ان قلت ليرجع سارجع متادبا بادب الشرع بلا غضب ولا غضابة لا غضب ولا غضابة ولا ملامة ولا عتب والله يا فلان بارك الله فيك طب لازم يعني تعالى ممكن تيجي بعد بعد يومين الان انا مش عندي ساعه جابلك ما عنديش اليوم ساعه اجيب ممكن يا يبقى واحد مديني معاد غير الساعه دي وانا لا اريد ان اتلهى عن خدمتك وما اقدرش استضيف اثنين في بيتي أنا عارف أحوال بيتي انا عارف احوال بيتي ممكن يبقى بيتي غرفه وصاله البنات محبوسات في الغرفه والزوجه مشهوره داخل المسارصيب مع اني داخل الصاله بتعمل واجب وانا معايا كرسي فقط خلف الستاره انا حندس على الارض واقعد الضيف على الكرسي مش ده احوال طب لما جيت ظبطه بالاذن وتدخل بالعافيه احرجتني أنا لن استطيع ان اكرمك كما اكرم الاول لا يبقى انقلكم ارجو فرجعوه هو ازكى لكم ازكى مرة المرات اخ الله يبارك فيه كنت سنة سافرت دولة من الدول وبعدين انا دون دونما ترتيب ما رتبتش ما عرفش مين هناك ولا خلافه يعني ما كان عندي ظن ان اسافر ففجأة كده لقيت نفسي هناك فجأة كده لقيت نفسي في المكان فطبعا سفرت فانا وصلت متأخر تقريبا الساعة واحدة بالليل واحدة بالليل والجو شتى يبقى كل الناس فيه في هدوء انا طب في المطار الرجل في بـ بـ بـ يعني بتاع تاكسي يقول لي بيقول يا مطوع ما اي واحد له لحيه طويله يقول مطوع يا مطوع تقول له انا نعم قال لي انت فين رايح قلت له انا رايح مكان فلان قال لي معك عنوان قلت له لا ده للاسف هنا اضمن لك في المطار الناس زحمه وما تحس بالحكايه أحسن لك طب انا اعمل ايه؟ قال لي مقدرش احطك فين في الشارع هتبقى محط انظر الناس وما يلبش بالهيئة تجف في الشارع انا مخي وده وجاب قلت طلعت المحفظه المطباقة البطاقه وجيبه جيبه يعني اعافس هنا وهنا وهنا وفي الاخر تحصلت على رقم تليفون واحد كان زمان اعطولي قال لي يمكن تروح يبقى دهناك ده قلت من فضلك بارك الله فيك خد عشرة درهم هيت جابوا قال لي ليه درهم عشرة درهم ليه انا معايا فك حضرهم درهم في ما كانش فيه محمول لسه حضرهم درهم كده في الصداطة راح اخفى بح واتتصل على الرقم قال لي اخو يتكلم تكلم سلام عليكم عليكم السلام مين معايا؟ بل انت لطالب <تصفيق> معنى كان المصريين يعني عندنا السجنة دي انه منتظر بقلوبين معايا يعني, ع... يعني, ع... يعني أنا خيل إليه أني في بلدي وكأنني خلاص الأمر مختلف قلت للي معك فلان قلت الله فيك وأنا فلان ولم نلتقي قبلها أبدا لا راني ولا رأيته قلت له انا فلان الله الضيبري فيه قلت للي ولا عليك إن شاء الله في ساعه اكون عندك جاب السيارة وأتى المطار أنا مش عارف ولا شفته ولا هو شافني ولا عرفني طب لي بقى تحدداب ازاي انا واقف كده وبعدين كل واحده في سياره هقول هو انا مش عارف حد ولا عارف وهو يعرفني وفجأة قادرا كده بعد ثلث ساعه عمال ابص يمين وشمال شافني ببص كده قام شيخ محمد نبي طول حمد النبي قال تعالى يا شيخ هو يعني ايه راء الحركة ما عملش كده غير ايه غير لا تقلق الحرام قال تعالى يا شيخ أنا فلان فقال لي كلمة الاثنين قال لي بارك الله فيك خد عمره لسك قال لي بارك الله فيك يعني انت راجل من الازهر وعندك علم شرعي وسانبيك بحالي قال أنا عندي زوجتان قال عندي زوجتان ومنزلي فيه غرفتان وصالح فاعذرني لن استطيع ان اضيفك في بيتي كل زوجة في غرفة وبناتي ووالدي في الصالح قلت له بارك الله فيك انت فعلت فيي معروفا لن انساه ابدا وسأكلم الناس به لم يجلد ان شاء الله يعني اتحملني ساعد بك الى اخ ليه زميل ليه فانت ما اتحرجش يعني انت بارك الله فيك وصلني للزميل جلست عنده ساعه والفجر أذن ثم بعدها تحركنا إلى أي المكان الخلاصة لو أن على الأمر فعل وليس عندي علم شرعي سأخضر أقول الله أنا لو في مصر ما أخضبش لنفعلة ثانية وكيف وتعمل لا دي مسائل شرعية مش فيها تخطي يبقى من أدب المستأذن أن يكون واسع الصدر ومن ساعة صدره ان يقبل عذر من اعتذر اليه يا فلان مقدرش اجيبك النار خلاص تجيبك النار مقدرش تجيبك اقول لي واصلان انا جايبك من اخر الدنيا جاي من اخر الدنيا وقال في اولا يعني ايه الشرع شرع ممكن يعني يبدو في البيت ام امي او امي مرات تجيبك تقول لي ايني مكسواب هيرجع لسه روس صعيد ما تجيبوا كده ويحطه ايه نيمه في اوضه الضيف بره وقت الصبح طيب كلام طيب وجيه أنا في فوق الضيف لكن انا حالي مع زي لا اطيق هذا انت عند غرفه الضيف انا معني غرفه الضيف لو عندك بخير بركه انزله عند في غرفه الضيافه وانت اشتغل عليه مش في اشكالي لكن الاخر هو حكم شرعي ليك لواحد ولا للكل حق مشاهدة الكل يعني أنت بيتيق غيرك لا يتيق ومن ثم لا نستطيع ان نعمم هذه المسألة يبقى إذن الترتيب لو عندك ساعة من أمرك وأنت تعرف حالك لكن لو ضاق عليك الحال واعتذرت ينبغي للآخر أن يقبل الاعتذار بنفس راضية لأن هذا حكم الله تبارك وتعالى الذي حكم به وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو إيه هو لك طيب ده الاستئذار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 فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء إيه علاقة الحديث بالاستئذام؟ الحديث في كيفية قراءة التشفق إيه علاقة بالاستئذام؟ ده علاقة في قمة النطف في قمة النطق لما تقول السلام عليك أيها النبي ده استئذان أم لا استئذان يعني النبي والسلام في قبره وأنت تصلي كأنما في الرواية أن تستحضر أنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام. تستحضر أنك تراه ومن ثم عندك السلام عليك أنما تطلب الدخول عليه يبقى هنا الحديث في, في سياق الاستئذان ولا خلي السياق خرج السياق ما هو السلام عليك أيها النبي وبعدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يبقى ده كله طلب دخوله ده كله إذن بالدخول اذن بالدخول يعني عندما تقول السلام عليك يوم تتأحضر أنك داخل عليه وتسلم عليه. طيب ايه رأي في صيغة التشهد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. قال لماذا خص إبراهيم بالسلام دون سائر الأنبياء في التشهد؟ لماذا خص إبراهيم فقط؟ بالصلاة عليه وسلام دون سائر الأنبياء أبو الأنبياء مهروح شيخ المرسلين دابل إبراهيم وآدم أبو الجميع أبو الأنبياء وهو الأنبياء. لا إلا أولا الكلام لما تناولوا حديث الإسراء والمعراج ذكروا أن إبراهيم عليه السلام لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكلفه أن يقرئ أمته منه السلام فكانت الصلاه على ابراهيم من قبيل رد إيه؟ رد المعروف رد المعروف بالمعروف قال اقر امتك مني السلام فيفيدني إبراهيم سلم علينا وارسل السلام مع النبي عليه الصلاه والسلام طب كيف نرد هذا الجميل والمعروف نرده بالسلام عليه شو هو اللي بدأ احنا بنرد كل صلة يبقى هذا من قبيل مقابلة المعروف بالايه بالمعروف وفي الحديث من اصدى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا انكم قد كافأتموه يبقى هذا اخصيص ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالدعاء له في, في الصلوات من قبيل رد المعروف معروف طيب يبقى اذا السلام على النبي او عليك ايها النبي ده طلب الاذن بالدخول يعني, يعني يريدك اذا صليت ان تستحضر في صلاتك كل كلمة تتكلم بها يبقى التحيات لله تستحضر انك ترى الله عند ذلك لا يقربك الشيطان لا بوسواس ولا تشكيك ولا بشيء والحديث عندنا واضح يعني لما سنن والسلام في حديث جبريل الذي رواه عمر عند مسلم رضي الله عن عمر وعن الصحابة لما سأله عن الإسلام وعن الإمام ثم سأله عن الإحسان قال الإحسان أنت أبو الله أنك تراه تستحضر أنك تراه إذا استحضر المسلم في صلاته أنه يرى الله ما التفت عنه إلى غيره أبدا ومن شغل عن الله بشيء أبدا ومن ثم خرج من صلاته بالصلاة كلها لكن إذا لم استحضر أنني أرى الله يلعب الشيطان يلعب به يقول على فكرة أنت فتبت بهذا المفتوح لا لا على فكرة المكرة مفتوح يبقى بالترتيب لو دخلت بهذا سياتيني شخص في كل لحظه يقول المكنه مفتوح يقوم وانا وانا بصلي كده اروح اعمل كده دوت دوت كيف لاني انشغلت بغير الله لم استحضر انه يراني لم استحضر انه يراني لذلك السلام عليك ايها النبي ده طلب اذن بالدخول طلب اذن بالدخول على حضره النبي عليه الصلاه والسلام طيب يبقى طيب ادخل الدخول ده استئذان ام لا ده علاقه الروايه بالايه علاقه الروايه بالاستئذان تعال نرى ما في الروايه من فوائد الروايه فيها السلام على الله نهاهم النبي عز و سلامه ان يقول هذا الكلام لماذا لان الله هو السلام لان الله هو السلام يدعى بالسلامه لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها من المخلوقين لكن الله تعالى هو خالق الخلق التحية لله تنزيه التحيات لله سنعى الله والصلوات لله والطيبات لله كل الأفعال الصالحة نفعلها تعبد لمن؟ لله يبقى هذا هو الأصل أما السلام على الله لا يجوز وكان يقول السلام على جبريل هناك روايه اخرى السلام على جبرائيل ومن ثم العلماء قالوا هذه قراءة وهذه قراءه ميكال بالتسهيل وميكائيل جبريل وجبرائيل قراءتان موجودتان مع زي في القران الكريم ثم السلام على فلان وفلان يعني قال هذا القول على سبيل يعني التوضيح كان يسلمون على مثلا واحد من كبر عيلته والسلام على فلان والسلام يسميه يعني يسميه فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا وأمرهم أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك ضمير مخاطب ولا غائب من هنا لغه اللغه ها من المخاطب طيب هناك روايه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هذه الكيفيه او الصيغه في حياته صلى الله عليه وسلم فلما توفي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمه الله وبركاته على انهم كانوا اذا سلموا كانوا في حياتهم كان حاليا لكن لما مات كانوا يقولون السلام على النبي ورحمه الله وبركاته وهذا جائز وهذا جائز والرويتان صحيحتان ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني الأول حق الله تعالى بالتنزيه والثناء ثانيا حق النبي والسلام بالسلام عليه ثالثا حق النفس السلام علينا تدعو لنفسك بالسلام ثم تدعو لجميع عباد الله الصالحين تشمل الصالحين من عصر ادم حتى قيام الساعه يبقى عندما تدعو ادب الدعاء تدعو لنفسك اولا ثم تدعو لغيرك طيب لو دعوت لغيري اولا جاز ام لا جاز ما زاي؟ لكن الأصل في الدعاء أن تبدأ بنفسك أولاً، لأنك لست بغني عن الثواب، وأنت ينبغي كداع أن تكون أفقر من غيرك. نهار. وحلاك دعين عم الشيخ، بلو ربنا يغفر لنا وليك، ربنا يهدينا ويهديك، ربنا يعزنا وعزك، يصلحنا ويصلحك. ممكن يغضر يقول عم الشيخ يقول تعيي لي أنا تدعي نفسك قل له يا حبيبي هكذا علمتنا سنة النبي عليه الصلاة وإذكا السلام هو أنا طمعان في المغفرة طمعان في المغفرة ومت... ولما تدعو يعني ما تحبش نفسه في آخر الناس مش تقول اللهم مغفر للناس ونحن ما وآخرهم خد يستجيب الله يعني زمان قلت قصه كده قلت أمي الله يرحمها ورحم جميع الأمهات أحيان وأموات كنت في أول ثانوي كنت في أول سنوي في معهد ازهري بتاع أبو ضيف الله يرحمه في عرب درويش كنت في أدادية عامة وكنت كده يعني جايب اقل من نهاية بمية تمانية وعشرين درجة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تضحك ليه المجموع كان من مئة وستين، انا جاب اقل من نهاية بمئة ثمانية وعشرين عشين فطبعا قالوا المجامعة ديت مالهاش مجال في معهد ثوث يروحوا معهد جثة مبتدئ فذهبنا الى عرب درويش بعدين الله يرحم امه و جميعا فكاننا هناك عند واحد وكانت تأثينا بالتناوب، كان معايا رفيق ليه فاكل أنه هو في غرفة أبوه يأتي شهر وأمي تأتي شهر يعني يأتيهم في شهر قادموا معاها الدقيق ومعاها الأرز ومعاها إيه يعني أحوال الشهر والناس الله يبارك فيهم اللي كنا جالسين عندهم كان هم بيقوموا على خدماتنا كأبنائهم كنا صغار كده فطبعا هو يقول الله يا محمد ادعي لنا اللي هو رفيقي تقول له يا حبيبي ربنا ينجح الناس كلهم احنا أخيرهم دعوة ها... الامهات ما... ما... ما فيش علم ربو ينجح الناس كلهم وانتو اخيرهم كل ما تيجي هي تقول كده كل مرة تقول كده فطبعا الاخر السنة النسبة كام النسبة واحد في المين ما كانش التعليم مثل اليوم التعليم ما كانش مثل اليوم كان مع الفووس اولى فيها اربعتاشر فاصل اول ثانوي كان فيها فووس هنا اربعتاشر فاصل الفاصل في ستين طالب وكان النسبه واحد في المية يعني خد عندك يعني إيه حوالي خمسين واحد نجح فطبعا كل الدنيا ملحجة واللي كان مش لاحد كان لاحق الله يرحمه الشيخ عبد الحين محمود كان شيخ الأزهر وبعدين النسبة لما عرضوها أعطى كل طالب ثلاث دريف فقط فقط ثلاثة قال فرفطوهم ارباع ونصاص وإيه وخماس واللي عايز شيء يأخده قال له راقطه وكان النجاح في المادة من نصف المجموعة يعني مثلا كان النجاح في انا كنت أدب في الجغرافيا من عشرين إيش من ستاش كلا كان من من عشرين نجاح مش معنيه معذل من عشرين نجاح أنا كنت في في الصرف جايب تسعة ونص من أربعين، فا قت المادة وكذا بلاس لسه بناجح، والرفيق بتاعي الله يبارك فيه كان كان علمي جايب في الهندسة تسعة ونص من أربعين، فلما جينا ببتوزيع درجات اخذت نصف درجة وهو اخذ نصف درجة ونجحنا بدون امتحان، نجحنا اول الناس ولا اخرهم فانا نجحنا ايه نجحنا اخر الناس يا محمد قاعد تقولي واحنا اخرهم واحنا اخرهم لا واسم اخرهم فانا بقولك لما تدعو ادعوا بعزيمة فان الله لا مكره له وصدر نفسك بالدعاء ثم سني بغيرك صدر نفسك بالدعاء ثم سني بغيرك فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين طيب يبقى اذا هذا الحديث في الاستئذان وفيه هذه الافادة طيب قد يسال سائل ممكن نسأل سؤال جاي ممكن نقول عنه قبل ان نقرأ واحد يسأل والصيغة بيك انا حافظ غيرها ما ينفعش يقولها في التشهد ابن عباس ورد عنه رواية وابن مسعود ورد عنه رواية وابن عمر ورد عنه رواية وعمر رضي الله عنه ورد عنه رواية اي رواية قرأها صحابي وصلى بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت لا مانع ان تصلي بها ان تصلي بها يبدأ اي صيغة التحيات لله ثم الصلاوات والطيبات تمشي التحيات لله الصلاوات لله الطبات لله تمشي السلام عليك أيها النبي تمشي السلام على النبي تمشي وهكذا فأي صيغة صحت بها الصلاة في حياة النبي عز السلام أو قراء صحابي وصل بها تصح بها الصلاة ومن ثم ترى إما الأعلام الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام بحريفة. كل واحد أخذ بصيغة إذن ما شافه أخذ بصيرة بصيرة ابن عباس وهكذا فكل هذه الصيغ جائز التعبد بها في الصلاة من وفق لواحدة فقد اصاب سنه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا واستادت فيه مودتنا نفوس هلت وارتسمت فرحتنا اسلمنا حين تعلمنا ان الاسلام ارادتنا وحدنا الله وكبرنا هاذي والله عقيدتنا مجيد <تصفيق> الاسلام سعادتنا ورسول الامه قدوتنا بالحب